مؤمنين انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا واذا تليت عليهم اياته زادتهم إيمانا. يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا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 وَتَوَدُّونَ أَنَّ وَرَثَةَ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ عَدَابَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اِلْتَسِفُون رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ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 يُرْكِمُ بِهِ وَيُذْهِبُ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيُرْبِطَ وَلِيُرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ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 ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن لله كَافِرِينَ عَذَابًا نَّاءَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُلْوُهُّمُ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ فَاقْدِرْ بغضب من الله ومأوام جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما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 إن شوى الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم عارضون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 وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير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 وَهُمْ مِنْكَ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بَعْضَ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 وَمَا لَهُمَّ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أُولِي لَهُ إِنْ أُولِي لَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ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 اِنَّ كَمُل الْخَاسِرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا انْتَهُوا إن يُغْفَر لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتِ السّنَةُ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَنُونَ بَصِيرٌ وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وَاعْلَمُوا أَنَّمَا وَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ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 ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولا كل يقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ليهلك من هلك عن ويحيى من حي عن بينه وَإِنَّ اللَّهَ لَشَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِتُّمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَسْلَمُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ مِثْلَ التَّقْوَى فِيهَا عُيُونُكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ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 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورعاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبي وقال إني بريء منكم وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم والرهاب أولئي دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ يَضْرِبُونَ وجوههم وأدبارهم وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ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 كدأ بآل فرعون مِنْ من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شروا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 فَإَِّا تَسْقَفََّهُم فِي الحَوْبِ فَشَرِّد بِهِمن خَوَلْفَهُمْ لعََّهُم يَذكَون وَإَِّا تَخَافًَاَّ مِنْ قَوْمٍ خِييانَةَ فَ بِذ إِلَيْهِم لَ سَوَهِ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 نَاسْتَطوعتُ مِ قُوَتِ وَمِ الرِبَطٍِ خَْلِ تُبُهِبونَ بِهِ عَدُ وَلَّ وَدُ وَكُنْ وَ خَرينَ مِن دُونِهِم وَآخَرينَ مِن دُونِهِم ل تَلَونَهُ اللهَّهُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهُ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ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 كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفت الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا أن يكن منهم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أين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 تكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم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 إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدون خانَتَكَسَ قَدِ خَان اللهَّ مِنْ قَابِل فَكَنَ مِنهُم واللهَّ عَمٌ حَكِي إِ الذيَّنَ مَن وَهاج يَ وَجدُ لَِموالهِم فوسيهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير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 والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آون ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم